بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال فذكر الله يجلو كل هم من عن القلب السليم على التوالي فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي فلا تشرك بربك قط شيئا فإن الله جل عن المثال إله, إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال رحيم بالعباد إذا أنابوا من متابعة الضلال شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي فبادر بالذي يرضى لتحضى بخير في الحياة وفي المآلي وأحبث في الإله وعاد فيه وأبغض جاهدا فيه ووالي وأهل الشر هباين هم وفارغ ولا تركم إلى أهل الضلال وتشهد قاطعا من غير شث بأمن الله جل عن المثالي بهذا جاءنا في كل نص عن المعصوم من صحب وآلي فيا فردا بلا ثان أجرني وثبتني بعزك ذا الجلالي وعامرني بعفوك واغم قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال وجملني بعافية وعفو فإن تمن بعفوك لا أبالي وجملني بعافية وعفو فإن تمن بعفوك لا أبالي وصلى الله ما غنت بأيك على الأمصال من طلح وضالي على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع وآلي